أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بالحق وما كانوا إذاً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 لَقَدْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ قَوْمٌ مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لَا حَفِظٌ نَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فأتبعه شهاب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 من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء أَيْنَكُم وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ''Volقد علمنا المستقدمين منكم, ولقد علمنا المستأخرين'' ''Voin ربك هو يحشرهم, إنه حكيم عليم''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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس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 قال رب بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 لكل باب منهم جزء نقسم ان المتقين في جنات وعيون تدخلها بسلام امين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني وَأَنَّ الْوَثُورُ الرَّحيمُ وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الأليمُ وَنَبَّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا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 أمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء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 قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون fa axzethemu cayhut mshriqin, fajalna aliyha safilha ve amtorna alayhim hijarat min sijil. innafi zalk la ayatil mutawassimin, هالب سبيلٌ قيل إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم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 فَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظْيِنًا فَذَرَ رَبُّكَ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ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 والسماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَالْأَنْعَامَ خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوث رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِينَ al ın ın ın ın ın ın ın ın ın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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغثور رحيم فالله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره وهم مستكبرون لا جرن ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب تكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أستطير الأوليم ليحملوا أوزارهم كاملة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين منهم والليهم فاتى الله دنياهن من القواعد فخر عليهم السقث من فلقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم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 تُم تَعْمَلُونَ فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَسْءُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أنت ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة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 fahumu al-malaikatu طييبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء اللَّهُ مَا عبدنا من دونه من شيء نحن ولا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 بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 قول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 فإن ربكم لرؤوس رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُأْمِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ إِلَهًا إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ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 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 فَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْسِّنَةُ هُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ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 وَدَمِ اللَّبَنَ خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَنَرَاتٍ نَخِيلٍ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرَةً وَرِزْقَ حَسَنَاً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 فَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكثرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَعْقَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهْهُ لَا يأتي بخير.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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِهِ مهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يرى إلى الطير مسخرات في جم السماء؟ ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بِيُوتِكُمْ سَكَنًا أَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى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 kazâlik yüttün nimetini alaykon, lalal kon teslim eden, fîn tevrelse fîn ma alayk ala gül mübin, yârflı nimet ثروهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم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 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بِكَ شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمسلمين.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 وَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييده حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قال إن بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى مبشرى للمسلمين وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَجْمَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله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 شرح بالكفر صدرا فعليهم وضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 Sümmə, in Rabbk, lillazîn hajrûm bâd mafûten. Sümmə, ve c'darû. İn Rabbk, mîn bâd hâl يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ